هلا يا مرحبا بالصوت خطابك ما بعد سكوت نوردها حياض الموت نولعها عليهم نار نولعها هلا يا مرحبا بالصوت خطابك ما بعد سكوت نوردها حياض الموت نولعها عليهم نار نولعها شيخنا الكرار ترانا ما نسينا الثار نولعها على الكفار نولعها عليهم نار <تصفيق> نولع عليهم نار على يا شيخنا الكرار ترانا ما الثار نولعها على الكفار نولعها عليهم نار <تصفيق> نولعها عليهم نار <تصفيق> حياه الذل ما مدام النفس ما حفظان نولعها عليهم نار نولعها عليهم نار حياه الذل مرفوضه وهذا الدين وفرضا مدام النفس ما حفظان عليهم, نار. عليهم نار. على يا سائل عنا ترانا مته ونا ولا زلنا ولا زلنا سائلين عنا ترانا متها والنا ولا زلنا ولا زلنا نولعها عليهم نار نولعها عليهم نار على يا موصلة لجداد رجالك رجعوا لمجاد جنودك خيرة لجناد نولعها عليهم نار نولعها نار. سلال جداد رجالك رجعوا لمجاد جنودك خيره لجناد نرجعها عليهم نار, نار لهم صولات مخبورات جنب الصوت والصوره باذن الله منصوران نولعها عليهم نار, نار تما خبورات جنب الصوت والصوره باذن الله منصورة نولعها عليهم نار هلا على يا مرحبا بالصوت خطابك ما بعد سكوت نوردها حياض الموت نولعها عليهم نار, نار.